وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا لَكُم أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ من أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلُوا أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا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 يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم بشراكم اليوم دنات تدري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم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 قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلوهون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أدر كذير والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم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 سابقوا إلى مغفرة من ربكم ودنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذهدك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ خَفَيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَأَظْهَرْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أدرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويدعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم